أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمت صوامع وبيع وصلوات وما سدد يذكر في اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ من يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا قالت واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونأوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ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 افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فان لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّمْ قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم مذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 إِنَّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَشْطَيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ الْقَشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ والله عليم حكيم ليجعل ما يلقى الشيطان في اثنى اللذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عكيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعیم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 والذين هاجو في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ رَازِقِينَ لَا يُدَخِّلَنَّ وَمُدَخَّلَينَ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ